Yeah. أنا بحلم بيك وبقشواقي مستنيك بحلم بيك أنا بحلم بيك وبقشواقي مستنيك وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وان ما سالتش يبقى كفايه عليا اشتي بحلم بك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بك عارف من امتى من اول عرفت احبت بحلم بيك وبحبك وإنت أول حب وآخر حب بحلم بيك عارف من إمتى من أول عرفت أحبك بحلم بيك وبحبك وإنت أول حب وآخر حب وإنت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيها يبقى كفى يا علاية وان ما سألتش فيها يبقى كفى يا Bahalim bi bena bahalim ve ve هانيا أحلم بيك أنا بحلم بك بحلم بالجنة اللي خالي قبل الحب ما كانش طولها بحلم بيك وبيتهيق لي إنك جنبي ليالي بطولها باحلم بالجنة اللي خالي قبل الحب مكانش طولها باحلم بيك وبيتهيق لي إنك جنبي لا يالي بطولها وأفضل أحبك وأحكي لك يا حبيب قلبي وبجمل اسم انا دي لك يا حبيب قلبي افضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وبجمل اسم انا دي لك يا حبيب قلبي وين ما سألتش يبقى كفى يا علي esel teşfi bikfa ya laye lem bi kana bahlami ya حستنك على طول يا حبيبي حستنك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول على طول يا حبيبي حستنك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قد عمري طول على طول يا حبيبي هستناك على طول يا حبيبي ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول اللي ما حدش قال لك عاشق الا انا فيك بكره الشهي وصن لا كنت جرب اللي ما حد اقال لك عشوق الا نافيه بكرة شوق ايه وصلك لك وتجرب لياليه وان ما سألتش فيه يبقى كفى عليها كل ما سألتش فيها يبقى كفى عليها عشت ليالي بحلم بيك, بحلم بيك أنا بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشوائي مستميك بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشوائي مستميك مش حشيله ياد